لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب ليم ألا إن لله ما في السماوات ولرض قد يعلم ما أنتم عليه وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم تباركَ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر وولا نفع ولا يملكون موته ولا حياته ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قومنا آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا, وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي لا عليه بكرته وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات ولرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا عُزل إليه ملك فيكون معه نذيرا فيكون معه نذيرا يلقى اليه كنزن او تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا